مولايا سل لي وسلم دائما على حبي بك خير الخلق كليه مني مولايا سل لي وسلم على حبي بك خير الخلق محمد كاونين واسقلين محمد النسيت الكاونين واسقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم داحي من على حبي بيك خير الخلق كليه م مولاي اسل لي واسلم دائما ابا تن على حبي بيك خير الخلق كليه هو الحبيب الذي ترجى شفاعته هو الحبيب رجع شفاك لكل هول من الاحوال المقتحم مولاي اصلي واسلم دائم من ابطن على حبي بك خير الخلق كلهم مولاي اصلي واسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كل لي من يصل لي وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كل لي جاءت لي دواهي الاشجار سجدتاً جاءت لتعوده الأشجار سجدتا تمشي إليه على ساق بلا قدم مولايا صلي وسل دائما أبدا على حبيبي بك خير الخلق كلهم مولايا صل وسلم دائما آباتا على حبيب بك خير الخلق كلهم ساريت من حرام ليلا إلى حرام ساريت من حرام ليلا إلى حر من كما سار البدر في دج من ظلمي مولايا صل وسلم دائمًا ابدا على حبي بك خير الخلق كلهم مولاي اسل لي واسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كليهم مولاي اسل لي دائما ابدا على حبي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ وَبِتَ تَرْقَ إِلَىٰ أَنِّلْتَ مَنْزِلَةً وابطت ترقايلن التموزلات من قبا قوسين لم تدرك ولم تر مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبي بك خير الخلق كل اتصل لي و سلم دائما اباطا على حبي بك خير الخلق كلليه كنا بأتين اجفلت غفله من الغنم مولاي صل وسلم داهما ابدا على حبي بك خير الخلق كليهم مولاي صل وسلم داهما ابدا على حبي بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ مولا يَصَلِّي وَسَلِّمْ دَائِمًا أَبَدًا عَلَى حَبِبِ بِكَ خَيْرِ الْخَلْقِ كُلِّهِمِ فَاسَلْ حُنَيْنًا وَاسَلْ فسل حنين وسل بدرا وسل أحدا فسل حطف لهم أدهى من الوخام مولايا صلي وسل دائما أبدا على حبيب بك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبي بك خير الخلق كلهم مولايا صلي وسلم دائماً أبداً على حبي بيك خير الخلق كن لي من مولاي اصل لي واسلم